لآل, لآل القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ض ر ه م ل ل ا ل و م ا إ ل ا ز ل ا ك م ي ه موسوعه النابلسي ر ح مقتدرا ا للعلوم ا ل ا س ل ي ا ا ل م ي ا الصالحة ت I'm、mm、sorry. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم ن الاسلاميه خ ن و 「そっか」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 「私たちは」 لا ي ر ا د ر صغيره ولا ك ب ي ر ة إ ل ا